بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ يَنصُرُ مَن يشاء وهو الرحيم وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ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 وَآثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُ كََ عاقَةَ الذينَ سَ أس أَمْ كَذَّبُ بِآياتِ الله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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم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 وَمِنْ آياتِ يُرِيكُم الْبَرْرقَ خَوْفًَا وَقَمَع وَيُنَزِلُ مِنَ السَّمِمَا أَ فَيُحِيبِهِ الْ الأرضَ بَ بعد مَوْوتِهَاام إِ فِيذَانكَ لآيات لِقَوم يعَقِلُون وَمِنْ آياتهِ أَ تَقُمَ السَّم وَالْأَْرضُ بِأَمْرِهِ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 ثم إذا أذاقهم منه رَحْمَةً إذا فريق منهم إِذَا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بِرَبِّهِمْ آتيناهم فتمتعوا بِمَا تعلمون أم أنزلنا عليهم أَمْ فهو يتكلم بما كانوا به بِمَا وإذا أذاقهم منه رحمة 129- فما أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك, وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا وَفِي في أموال الناس فلا يربوا عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَنَّاءِكُمُ الْمُضْعِفُونَ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 ظهرَ الفَسادُ في البَّ والبَحرِ بما كسلت أيد الناس لذيقَهُ بضَ الذي عامعملون لذيقَهُ بعض الذي ععملونَ عَهُم يرجعون قُسيروا في الأرضفَ فر كيفََ كانَ عاقبَة الذي منِ قبل كان كأكثرهُ مشركين فأقم وجهك للدين الق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 فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُونَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء وََبَسُقُهُ فيِي السماء إِكَي فَ يَشَ وَيجعلهُ كِسَفًا وَيجعلُهُ كِسَفَ فَتَرًا وَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خلالِلَالِه فَإذاَا أأَصابَ بِهِ مَيْشَ مِنْ ععِبادهِ داهُ يَسْستَبشرون وَإكَانوا مِ قَبِأَ نَزَّل عَلَهِم مِ قَضهين مُبسين فَظر إلَ آثَارِ رَحْمَةِ اللهه كيفََ يح الْ الأرضَ بعد موْوتهَا إِ ذَلِكَ لَُح المَوْوتَ وَهُو على كلّ شيءَ قيد.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 إن تسمع إِلَّا من يؤمن بآياتنا فَهُم مسلمون الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة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 وَلَقدد ضَرضِنا لَّاس في هذا القُرآان م كلُمَ وَول إ جتَهُم بآيَةِ لا يقول الذيينَ كَفرَوا لَقولُ الذيينَ كَفرَون إأَتُم إلاا مُبَقِلون كَذكَ يَقضَع اللههُ على قُلوا بالِالَّذينَ لا يعمون فَصِ إِ وَعددَ اللله حَق